في درسنا الماضي عن مسألة السماع وأنا أعلم اني بالحديث عن السماع أخوض طريقا وأسلك طريقا صعبا وأخوض حربا غمار مع الأهواء ذلك لأنه مما انتشر حتى استقر فصار بعض الناس لا يستطيع أن يسمع أن الموسيقى حرام أو أن المعازف حرام ذلك لأنها صارت جزء من مفردات حياة الناس كطعان والشرب يستمعون إلى الأخبار تبدأ بنغمات أوتار ويستمعون إلى المذياع فإذا ثلاث أرباعه أغاني وينظرون إلى التلفاز فإذا بنجوم الفن وأصوات وأنامل وإلى غير ذلك من المسميات وبعض الناس أصبح لا يحتمل وذلك عندي جزء من الحديث لأن الذي لا يحتمل يستحل كما قال عليه الصلاه والسلام فانه اخبر عن ذلك وانا في اعتقادي ان هذا كائن ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمرة والمعازف وبعض الناس من حبه للموسيقى طبعا كلمه موسيقى مناسبه كلمه يونانيه تعني الات الطرق تمنى لو أن رسول الله ياليته سكت عند الحرى والحرير والخمرة وما زاد المعازف لأنه أدخله في إشكال مع نفسه ولكن الحقيقة أيها الاخوه وجود الشيء وتفشيه لا يدل على حله وإباحته وإن النصوص في ذلك واضحة والادله في ذلك قاطعة ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرة الزنا والحريرة والخمرة والمعازف والآن لا يستحل الناس علانيه الزنا ولا الحريرة ولا الخمر ولكن يستحلون المعازف أكثر شيء أوقع الاضطراب في صفوف المسلمين وجود فتاوى لبعض أهل العلم أو ممن ينتسب إلى العلم بتجويز واباحه المعازف ولذلك صار بعض الناس في بلبلة ولكن انا عندي ابن القيم في منزله السماع يعني ماذا تسمع تكلم عن ادله القائلين بجواز الاغاني وقال الاغاني كالفاظ وكلمات بدون معازف هي, هي كلام والسنه كلام والبدعه كلام والغيبة كلام والخير كلام والشر كلام فلا إشكال في الكلام ككلام ولكن هل معانيه مستقيمة هل دلالته واضحة يعني في واحد من المصلين معانا في المسجد ما في داعي لذكر اسمه لقاني قبل يومين تقريبا قال لي يا خس ماع في غنية طلعها جديدة إنه معرفة ده كله من وايل قفل الموبايل وشنول رسائل كلام فارغ زيها ده بدون موسيقى أزور كان قالوا براه كيدا كلام ساكت أنا ذات يوم قلت له أمر الحاسبين على وإن لا أكون دار نتقدو لكن في زول بترنم ما لا موسيقى ولا فنان قال ده كله من بابا على الحيط يعني وخلانا نشابه ونعين بالحيط بفوق آه شنو جد الله يهدو اعوذ بالله لأنه جد دار يمشي بالقيم البيت ما تطلع ما تجي بالليل ما تمشي الحفله جد دار يمشي بالاخلاق والقيم فهم دار يهده الراجل المسكين عشان الجو يخللهم مش كده ده ده يقول له في عالم يفتي والله اي عالم يفتي إنه الكلام ده جايز ده حقه دوت يعني الماحي يا ده حرام ما ينفض من قول الا الذي رقى واتد ده كل من جد الله يهدو تكتبوها حسنات ولا سيئات تدريني بكتبه ولا بكتبه. طيب إذا كان الشعر نظيف والعبارات تدل إلى مكارم الأخلاق وتقود الناس إلى الخير ولحن تلحينا بدون موسيقى جاز ذلك شرعا ولا حرج فهو من قبيل النصب والرجز والحداء وإلى غير ذلك من المفردات التي كانت موجودة أما الموسيقى تفسد الكلمات حتى ولو كانت مستقيمه ألا ترى أن العنب طيب ولكن اذا اضيف الى العنب بعض الاشياء صار خمرا الا ترى ان التمر جميل ولكن التمر اذا تخمر صار شنو ما ما خمره عرقي عرقي يعني مش يعني خمره نوع من الخمر معروف اسمه عرقي حرمه والكلام جميل كويس مثل كل الكلام جميل اللي بيتقال يعني الكلام هو جميل جدا شبابنا هيا إلى المعالي هيصعدوا شوامخ الجبال هيختفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي هذا تمخ إذا جد جيت جتار صار عرقي ما قلت لك غولة جميل زي شبابنا هيا إلى المعالي لحي اللحن اتلحن ما في حرمة إذا دخلت الموسيقى بك بحرام طيب لا اللحن ما شنو اللحن بمعنى شنو هل في كلام ممكن يتلحن بدون موسيقى في. زي مثلا مثال قصيدة يا راكبين الى منا بقيادي، دي عيبة شنو ما في عيب لي بتخش الأرضان ايوه يكون اجمل ما هو شوف اخواننا اسمعوه اي تحريم لكل هذه المسائل بالجملة خلاف الشرع تقسم المسائل القسم الاول كلام ساقط هذا بموسيقى حرام بغير موسيقى حرام واحد كلام جميل كلام شنو؟ جميل الفاظه طيبة بغير موسيقى يجوز بموسيقى يحرم كون الكلام جميل لا يبيحه بالموسيقى يحرم يحرم قاطع طيب معناها شنو؟ معناها عندنا ثلاثة مسائل المسألة الأولى الكلام الصادق. هذا مش حرام لانه دخلته الموسيقى بس حرام في شنو في معناه وفي الفاظه اما مهيج للغرائز اما داعي الى الشهوات اما هادم للقيم هذا الهدم للقيم لو كان بمقال مكتوب لا يجوز يعني فيك كتب كلام شين كويس في مقال حرام ولا محرم حرام ولا محرم حرام إذا قال بدون موسيقى كلام شين حرام ولا ما حرام ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب اعتد المسألة الأولى المسألة الثانية الموسيقى لوحدها مع الكلام الجميل مع الكلام القبيح حرام اذا في واحد حرام مش كده حرمة قاطعة اللي هو الكلام بدون موسيقى وفي حرمة إذا دخلت شنو الموسيقى زي شبابنا هيا إلى المعالي كلام جميل يا راكبين إلى منم بقيادة كلام جميل إذا دخلت الموسيقى صارت الحرمة ليست في الكلام إنما الحرمة في شنو؟ في الأدوات كما أن الحرمة في التمر في العربي ليست في التمر إنما في شنو؟ في العربي والعنب ليس بحرام اخوانا أنت تصور معي زول قال كلام جميل بدون موسيقى زي الأكل عنب تقول العنب حرام؟ ها زول اكل تمر تريد تقول لا التمر حرام طيب قام حولوا حولوا بشنو اضاف اليه اشياء كلام جميل اضاف اليه اشياء الاشياء الاضافه دي شنو الاشياء الاضافه دي محرمه لوحدها لحديث ابن عباس بسنه بن داود ان الله حرم على امتي الخمره والميسره والكوبه الكوبه يعني شنو الطبول كويس صوتان ملعونان في الدنيا والاخره حديث انس عند البزار وعند المقدس في كتابه القيم الضياء طيب هؤلاء راوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والاخره مزمار عند نعمه ورنة عند مصيبه يعني الناس عملوا حفله في عرس جابوا مزمار قال دين الله بيلعنهم في الدنيا وفي الاخره بيلعنهم معناه يدجنو، معناش يدجنو، حرام، حرام، حر مقاطعة، الموسيقى حرام يا أخوينا، كان زور في أوطه، كان براء، الموسيقى حرام كموسيقى، حرم منو، حرم الرسول، وأحلها منو، أحلوها الناس، نحن مع الرسول، أشنو؟ ومن الناس ما يشتري له الحديث، أما من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، قد الكلام ما يقعلون. يقول لك كيف وين الموسيقى هنا الكلام الكعب هو المحرم لكن لما تقول أحد الرسول إن الله لسلطانه العونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على أمة خمرة والمسرة والكوبة كويس الرسول قال ليكوننا من أمة قوم يستحلون الحيرة والحيرة والخمرة وشنو والمعازف تأذب حمله جبلي علماء الأزهر أسمد لي بلغة الحميريين غني لي لكن احنا قلنا الغنى ما كله الغناء إخوانا الغناء عند العرب هو التلحين بالصوت بس, بس بدون استعمال الاله ما انه كمان لكن الرسول قال المعازف قاص شنو الرسول المعازف الرسول قال المعازف قاص قال المعازف الكمان معازف ولا ما معازف طيب الرسول قال المعازف ها كيف تقول لي ما كان في الرسول قال المعازف جابه من وين ياخي يا حتى يقول ما في الرسول يعلم بانه الشيء اللي حيتحرم لحد يوم الدين بيتحرم في زمنه صح صح ولا ما صح قال المعازف حرام جاء في زماننا قال له كمان معازف نحرمها ولا ناخذ بها فوات نحرمها ما خلاص قال لك معازف الرسول قال شنو قال الكوبه الرسول قال ان الله حرم على الامه الخمره والميسره والكوبه الكوبه الرسول شنو قال الكوبه الكوبة معناه شنو معناها الطبل الكو معناها طبل حرم مسلم قال وأيضاً إن الله تبارك وتعالى حرم علي قال الخمرة والميسر والكوبة والقنين القنين برضو المعازف الرسول قال الله حرمه إخوان شوفوا الشدة أنا بالنسبة لي الشدة واضح دي أربع خمسة أحاديث أنا حديث واحد من الرسول بكفني مش قالوا الرسول إلا يكون ما قالوا لكن قالوا أنا بالنسبة لي مقنع ألعب على الفدود بقتنع دي كويس بعدين شوف الأذلة بتاعت القرآن قد تكون لبعض الناس غير واضحة يقول لك ما واضحة لكن ربنا قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك الرسول قال شنو في صوت الشيطان في صحيح مسلم قال الجرس صوت الشيطان إذا كان الجرس صوت الشيطان الكمان يكون شنو الشيطان ذات مش كده والجيتار أه والأورغان يكون شنود يعني إذا كان ابن عمر سمع مزمار راعي فأدخل يديه في أذنيه وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل إذا سمعنا مزمار الشيطان راعي في خلا لا اختلاط لا بنات كويس؟ لا حفلة لا ناس الصيوانات دقوها ولا ناس العريس جو ولا السيرجات كل ما في. براه في الخلا ذا ماسك قصبة يذبره ابن عمر دخل لدينه وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل اذا سمعنا صوت الشيطان ابن عمر كان جاء شاف الأورقنات يقول شنو كمال الشيخ قال شنو قال في أشياء بتحصل أزولك سمع موسيقى ساكت ما مع أي قونة ما مع أي نظيم بيحصل له انجذاب انت عارف كلام كمان أكد لي شنو أكد لي إنا حرام أكد لي إنا حرام ليه قال بيحصل لانجذاب قال بدون ارادتي قال, قال منه واستفزز من استطعت منهم بصوتك استفزز عن شنو يعني حركه بصوت الشيطان وفعلا كان الموسيقى دي بتحركه زول اراديه مثل صوت الشيطان معناه يا دوب بقى صوت الشيطان لانو زول بيتحرك بدون ما يشعروا لك معناه شنو هو خلى ابن عمر داخل ادنى فيض ادنى اديه فيض مشنو ما لانو الشيطان بيتحرك عشان ما يقعد يتحرك قام داخل ادنيه معناه ابن عمر أه؟ انا أيجي وغفل، بغفل، ليوم بغفل، ده واحد اثنين اثنين ابن عمر لو قال لنا أنا الكلام ده من الرأسي نجرته من الرأسي ما بنأخذ به، قال هكذا أمرنا منه رسول الله، تاني فكرة والله كلمة لا تقولين ما شاء الله سكين غيره والله الزول اللي عنده كلام في الموسيقى ده بيكون ضد الرسول عليه السلام لأن ابن عمر قال لك هكذا أمرنا رسول الله خداك مع الرسول واخلي وجهك لا تقول شنو اما سمعنا واعطانا إما سمعنا وعصينا داري يا طيب ايوه طيب أول اول حاجه تعال نقول كلام طيب نبدا في ثلاثه ملاحظات الملاحظه الاولى إنه ارسل ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما كونه حرم المعازف معناه المعازف ما ايسرهما لانه هو كان كان كان تيسير لكن كونه حرم معناه جنوب معناه رحمه على الناس تيسير ذاته كويس واحد اثنين قولوا بان المعازف كانت قمه في الفساد والفجور انا أقول لك لا الان المعازف قمه في الفساد والفجور ليه لانه قياسا باحد الصحابه ما في سماع للموسيقى اول صحابي يسمع لغونا ما في ناس جادين كويس والدليل انه او بكر صديق دخل في بيت وسلم ووجد جاليتين يوم العيد بيغنوا في بيت عائشة وده كلام جائز ما فو شيء يعني الدف جائز ضرب الدف جائز من دون المعازف كويس؟ بيضربوا دف في بيت عائشة يوم عيد بعد او بكر قال ا امزمور الشيطان في بيت رسول الله والرسول ما قال له غلطان ما مزمور الشيطان قال له دعهما فان اليوم يوم عيد يعني حتى الدفدة للجواري رخص به متى؟ في الأعياد والزواج وفي غير شنو؟ مفجوز فهل كان في المدينة في غنايين عندهم دار للفنانين وبياخدوا في الحفلات قروش بالملايين وبيجوا الناس من وين وين يتموا لهم والألبومات موجودة والإعلانات مالية الشوارع وين أهد الفجور؟ زمان ولا حسنة؟ الآلات اتطورت وزادت ولا, ولا نقصت زادت وشنو؟ واتطورت وتطورت ومعاها رخص ومعاه اختراقات ومعاه فجور وريني زمان المعازف المكان بيستعملوها كان بيستعملوها في حفلات مختلطه ها لا معناه الرسول لما قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون يتكلم عن المستقبل وقاصد زماننا بدليل لا يكونن لا يكونن معناه حاجه شنو حاجة لقدام دي الملاحظه الثانيه الملاحظه الثالثه العلماء وريني من العلماء اباح الغزاليات. الغزال تو المصري لا معلش الشيخ الشيخ يعني رحمه الله محمد الغزالي تابع اصلا للمدرسة العقلية بالنسبه انكر كثير جدا من احاديث الرسول كويس وعنده ملاحظات وقدم خدمه للدين في بعض الجوانب الله رحمه انا عنه لكن نبدا من ابو بكر الصديق انا اديك فتاوى من او بكر الصديق لحد الامام مالك جيب لي واحد احلى كلهم حرام ماهر شنو او صديق كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل عمر بن الخطاب سمع رجل يترنم ساكت ويطوطح في راسه قال له شيطان خلي بموسيقى كويس علم بن ابي طالب عثمان بن عفان نقل عنهم التحريم ابو حنيفه لما سئل قال من غنى رجل غنى سقطت شهادته عندنا لو جشيت في المحكمة رجعوا له شهادته والإمام مالك قال لا يفعله عندنا إلا الفساة وأحمد بن حنبل قال من كسر آلات الموسيقى لا يضمنها وإنما هي هدر وقال الشافعي الغناء لا يفعله إلا الزنادقة دي الإمام الأربعة وريني وريني قل لي أي عالم أنا وريني فقط كل المعاصرين استندوا على فتوى ابن حزم وابن حزب ضعف احاديث الغناء وهو ليس بمحدث ولكنه بعد ذلك لم يبيحه بعدما اباحه كويس وريني منه اذا كان رجل اتى ابن عباس وقال له ما تقول في الغناء ادو كلام منطقي قال له ارايت ان جيء به يوم القيامه ان يكون مع النبيين والصديقين ام يكون مع الفاسقين والفاجرين قال مع الفاسقين والفاسقين بشبهوا كده قال رأيت إن جيه به يوم القيامة أي يكون في ميزان الحسنات أم يكون في ميزان السيئات ولا في حاجة في النص وانه قال في ميزان السيئات قال أرأيت إن جيه بالغناء يوم القيامة أي يكون في الجنة أم في النار قال في النار قال إذهب فقد أفتيت نفسك والزول الصادق مع نفسه يجيبني على هذا السؤال تخيل أنت في حفلة ولم شكل المسجل بتسمع موسيقى هنا وقبضت روحك يحسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ خليك صادق مع نفسك ولما أنت قل لي العلماء قارنوا بين الغنى الفاسق وبين الغنى الكلام الجميل ودخلوا فيه الموسيقى عشان يجروا الناس من دين هذا بالعكس فتح باب الشر وزاد الأغاني الفاسقة ليه؟ ما في النهاية أي فنان يغنوا يقول لك مش الكلمات يجيب الكلمات السمحه كلهم يغنوا في فنانين قالوا نحن قلنا ذلك نتوب لكن ما ما سمعنا وبعض بعض الناس قالوا غنا ده جائز قلنا نحن سايبين معنا ده رزق اولادنا ايوه يا قال في شيخ باكستاني بيعزف صوت البقره بالكمان ده اكلمك اذا كان الكمان جائز ادخال القران فيه يجوز ليه لان القران كله توقيفي الفاظه مفرداته احكامه كلماته حتى تجويده لذلك قال تعالى قال, قال شنو الذين يتلونه حق شنو تلاوتي فده بمجأ ابتداء في الدين ابتداء شيء في الدين يعني قول لو كان الموسيقى جائزة كونه زول يقول الكلام السمح العادي بدون شنو لما يكون كلام عن المنحرف لكن الكلام معقول بي يقولوا بالكمان ده إذا كان جائز كونه يغطر القرآن بالكمان مجوز لأنه يا إخواننا الوقف في المعين عنده حكم إيه توقيت تجيب في آية وتكفر تجي في ايه مشنو تكفر الوقف في فيا مشنو ما يجوز الوقف انت الالحان دي حتجي في محل انا سمعت سديد واحد يطلع سوداني لكن ما يفهمه والله الزول ده بيقرا القران بالغنا بالالحان تحت الغنا والله لخبه سور تبارك تبارك الذي بيده دي من اول حد اخره غير معانيها كلها القران نزل وقرئ بقراءه الصحابه بالتجويد وما أذن الله لنبي كما أدى النبي حسن الصوت أن يتغنى بشنو بالقرآن وليس منا من لم يتغنى بشنو بالقرآن والتغنى معناه شنو تجميل شنو الصوت أسا كده شوفوا أنا برا الكلام بتاع عبد الله بن عباس كلام فيه حوار منطق شديد قال رأيت إن جئ به يوم القيامة كده الغناء ذاك أنجبلك يوم القيامة بكون في منزل حسنال قال بكون في منزل حسنال بكون مع الأنبياء بشبههم ما بشبههم بيكون في الجنة ولا في النار قال في النار قال إذهب فقد أفسدت نفسك لذلك شوفوا أيها الأحبة لا بد أن نقرر هذه المسألة وإن انتشرت وإن عمت وإن وإن وإن لا بد أن نقرر أن المعارف حرام كما حرمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الكلام أول حاجة شوف نحن أخواننا أنا ما أحب إطلاق الأحكام أنا ما قلت الغنى حرام قسمت الغنى لمراتب كويس لمراتب شنو ثلاثة غناء الفاظه جميله وعباراته طيبه يتغنى به اي يجمل شنو الصوت دون ان تدخل عليه مؤثرات زود لحن الكلام الجميل قصيده لحنه فيها شنو من يستطيع ان يحرمها وهذا اغلب ما كان عند الصحابه ذلك كان موجود عند الصحابه لكن احنا جزناه طيب التاني الفاظ رديئه ومعها موسيقى حرام لسببين لرداءة الالفاظ ولمصاحبة شنو؟ الموسيقى كلام جميل ضد مرتبة الثالثة كلام جميل ومعه شنو؟ ومعه موسيقى الحرمة ليست في الكلام إنما في شنو؟ إنما في الموسيقى موسيقى لوحدها مقطوعة موسيقية ولا بيقول شنو؟ ولا ما كده؟ مقطوعة لمقطع؟ مقطوعة موسيقية كده ساكت كده ما مع أي حاجة حرام عرفت يا إخوانا؟ عرفت الموضوع؟ أذلا غير شو ذريزة خلا أي ذو ينضم برابع أي ذو من جهة ينضم نعم أي في القرآن بتقول شنو بتحرر الموسيقى العشاء كم ركعة أربعة جبلي أي في القرآن بتقول العشاء أربعة ركعات في في آه في الرأ الزواج ممكن الزواج أمه جبلي أي في القرآن جبلي أي في القرآن ما خلص إذا في حاجات في القرآن مش كده زي إنه ما يتزوجوا صح وفي حاجات موجودة في السنة أنت ما معتني بالرسول معتني بالرسول معتنيه الرسول قال لك الموسيقى حرام عندك رأي يا إخواننا الزول اللي يقول لك ده اللي آيف في القرآن في أي حاجة تقول ليه ربنا قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دمنا علماء الأزهر محمد الغزالي محمد سيد دمنه أن ما بينطق عن الهوى ده. ده الرسول قال لك المعازف شنو في أشياء ربنا حرمها ما خلاها زي أشياء واضحة زي نكاح الأمهات نكاح البنات كده كده صح؟ حرمت عليكم أمهاتكم وخواتكم وبناتكم وبناتك كده صح؟ طيب وفي الدهب ده حلال على الرجال في آية بيحرمه؟ حرمه؟ آه حرم الرسول تحريم الرسول ماشي؟ ماشي تحريم الرسول؟ ما ربنا غشنو ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الرسول بحرم الرسول ما قال ألا إني أتت القرآن ومثله معكم قال ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله الصلاة بيجنا قدرها تفاصيل عند الرسول واحد لأنه إخواننا أنا عذر ناس لأنه مما جامه أن نحن في الموسيقى كون تيج جله الموسيقى حبا هو يا إخواننا الرسول حرمه والله تثبت لي ان الرسول ما قال الحديث ده انا افتي طوالي إنو الموسيقى حرام ومن باكر دي اقرب حفله تلقوني ابشر فيها بس اثبت لي انا قدامي الرسول قال امشي وين ثاني بس اثبت ان الرسول ما قال اخوانك انه واضح والموضوع وانا اوريك ان الناس في جنبها في شيء الناس ممكنوا في أنا انا لما مشيت الحبه كامام مسجد يقولك يا مولانا جابك شنو انت جابك شنو طيب. قالوا الحرام ده على المولانا كويس بعدين ممكن يقول لك انا محمد سيدنا وبستمع له ليه ياخذت حفلات يا اخي نبتدي حي لحياتك حفلات معناه تعدين ما بتاع شنو ما بتاع حفلات معناه نحن كله فرضنا كنا ناس دين ولا كيف افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض مع انه زوج ذاته بتاع الحفلات كان لي شيخ امام جامع في الحفله بيستذكر مع زملانه يا اخي والله الزول الساكي بتاع اللعب يا اخي بيجي حفلات ويقول لك اذا كان الحفل حرام حرام على الشيخ بس حرام على ائمه المساجد حرام على ناس الاوقاف وشؤون الدينيه كويس طيب نعم أيوة معنى القدوة لا يليق به ماذا لا لا يليق به ماذا مبلغ به شنو مبلغ به شنو لا تقدر تقول تقدر تقول التفاح القدوة ما يأكله ما لأنه ما محل نقاش إذا اللي يقول ليك القدوة مبلغ به الحفلة معناه في قرارات نفس الحفلة دي ما لأ لو ما حرم ما كويسة صح أنا ما صح أسمع شوفوا أنا قبلان إن الناس يقولوا عليه مشدد كويس لكن عندي شرط عندي شرط أشهد أكبر ما مشدد إما تغيري حديث الرسول شرط تغيروا إما تغيري حديث الرسول بتاع ليكوننا من أمة أقوام يستحلون الحربي حرام المعازف سوطان ملعونا في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة كويس؟ إن الله حرم على أمة الخمر والميسرة والكوبة وفي رواية الكوبة والقنين الكلام ده الرسول قاله وموجود في كتب السنة أبو داود والترمزي والنسائي والبخاري ومسلم حتى في صحيح مسلم موجود كويس؟ بتاع هذه الرواية وعند البزار في مستدي تقول لي الرسول ما قال قل لي الرسول ما قال أنا بتنازل أو تقول لي الرسول القال مشدد انا بقبل منك برضو الكلام ده لي الرسول قال مشدد لكن ما تقول انا مشدد كان انا مؤلفه من راسي يا اخواننا انا جبت لكم كلام الرسول وكلام الخلفاء الراشدون الاربعه وكلام الائمه الاربعه تاني في كلام في كلام بعد كده خلاص يا أخي تعرف الشافعي قال شنو قال تركت اهل العراق في زندقه قال لماذا ماذا فعلوا قال صنعوا شيء يسمونه التغبيل التغبيل بالغير قالوا ما التغبيل قال ينشدون أشعار تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة ومعهم قضيب قضيب معناها شنو؟ صوت أو خشبة يضربون بها على وسادة مخدة تصدر انغاما قال صد الناس بذلك عن القرآن هذه زندق قال الأئمة الأربعة بالذات كانوا مشددين يهجل لك راجل ويجي في غنى تالي كان جفل محكمة شهد شهادته ومببولة ماذا رأي شنو؟ الشهد معناه عندهم شنو؟ على التحريم الشديد وحتى ولو يا أخوانا أخذنا بفتاوى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي كويس؟ في كتابه الحلاة والحرام أو كالشيخ الغزالي أنت تسأل والإسلام يجيب أنا وقفت على أق ما مستندين الى نصوص لا من الكتاب ولا من السنه كويس حتى هؤلاء لا يبيعون كل الغناء على الاطلاق يعني شنو ديل يقول ليك الغناء كلمات تكون على جميله ما يكون فوق ذكر النساء ولا التشبيب ولا كذا ولا. حتى هؤلاء الغناء بتاع نسوايل ده حرام عندهم غناء نسوايل ده له؟ حرام يعني ده غناء ينبغي ان يتفق عليه اخواننا في غناء سيء جدا الآن قاعدين الفنانين كبار ولا صغار بيغنوا كويس ده لا شك في شنو لا شك في شنو في تحريمي لأنه بعدين لما واحد يسمع يقول لك والله العلماء اختلفوا قالوا في غنى حلال يقوم يسمع كل الأغاني من طرف يا اخواننا حتى لو الغنى بيتكلموا عنه العلماء المعاصرين دي مع احترامنا ليهم لما يتكلموا عن الغناء تكلموا عن شنو عن يا نوع من أنواع الغناء الغناء الموزون الكلمات الجميلة البعيد عن السخف والتردي الآن الغناء ممكن نقول تسعين في المية من الأغاني الموجودة الآن ساقطة ممكن ممكن زول يسمع فتوى في العشرة في المية يقول مدخله تسعين في المية كلها يقول لك كله جائز كله ده معنى زول بتاع أهواء. يعني حتى العلماء الأجازو يكون العلماء في النهاية مستندين إلى شنو إلى بعض الأشياء يعني مثلا القرضاوي استنادوا يقول لك ضرب الدف في بيت عائشة هل ده يجيسوا عليه شاي العود في حفلة هل هل يقاس عليه أضربت دفنه جاريتين دون البلوغ صح في مناسبة العيد ومع امرأة هي عائشة وأوبكر أنكر ذلك والرسول ما غير الفاظ أوبكر أنها مزمورة الشيطان ولكن أجيزت في شنو في الأعيات يقول لها الرسول قال هل أرسلت معها من تغني يقول شنو أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء ما سمنت عداريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم هذا شنو ديل جواري صغار ضربنا الدف والأنصار قوم يحبون الغناء نسوان ضربوا لنا الدف لكن وروني حفلة فيها رجال ولا المعاثب تستعمل رجال يعني حتى هذه النصوص التي استدل بها لا تبيح الغناء على شنو على شنو على إطلاقي تبيحه بصورة معينة وهي صورة شنو؟ ها؟ بصورة معينة وهي شنو؟ جواري صغار في مناسبات صح؟ الرجال داخلين؟ ما داخلين وحتى الآلات المستعملة من المعازف ما له؟ آلة واحده ليه شنو؟ الدف وليه الدف؟ لأن الدف ليس كثيرا نغمات إنما صاحب نغمة واحده هي دف دف دف يعني دف سمى دف ليه؟ لأنه يصدر صور شنو؟ دف دف من شنو؟ من داخله، لذلك أبيح يقاس على ذلك المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيح على ذلك. طيب، ابن القيم بعد ما أورد هذا الكلام قال والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد. والذي يفصل شنو؟ النزاع في شنو؟ في حكم هذه المسألة شنو؟ ثلاث قواعد. قال لك القواعد كالأيات. اسمع القواعد دي. ابن القيم قال لك المسألة دي واي مسألة شرعية. يحصل فيه اختلاف ابن القيم قال حكم هذه القواعد الثلاثة قال لك الحال حال الناس يعني والذوق والوجه حاكم أم محكوم عليه الذوق والحال والوجه حاكم أم محكوم عليه بمعنى حال الناس في العالم كله في الموسيقى ده فوق الشريعة ولا تحت الشريعة تحت الشريعة ثاني ما اي حاجة من للشريعة ثابتا حتى الناس هو يعمل وقال لك ما تأخذ بها دي القاعدة الأولى يعني القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوج محكوم عليه ولا يتحاكم إليه في زول قال لك أنا بميل الموسيقى لا إراديا ده حالة من حالات نفسك بتذوق انت دي حالة تجد انت في نفسك لكن الرسول حرمها معناها تعمل شنو حالتك الإرادية دي لا إرادية خليها ويتابع الرسول وإلا قال لك لا يدخل أحدكم الجنه حتى يكون هواه تبع لما جئت به هواك مزاجك يكون تبع منه مزاجك داير حاجة والرسول داير حاجة تانية مزاجك داير حاجة والدين داير حاجة تانية تأخذ بيته تأخذ مزاجك ما في ناس الآن موضوع الموسيقى ده شايفينه ما بيقدروا عليه لأنه يعني مرات لما نستمع كده يكون مدفع عصا وتجب هادية خاصة الفنان المعين وفي ناس والله ناسبكم النغم يكون جميل والفنان صوت طوال الدوائي يكون جارية أنك في كلام الله ما يبكي طيب الموبايل أنا بعد رقف في حالة وحدة يكون ما في طريقة لفتح الموبايل وسماعه إلا بالموسيقى في حاجات تانية في جرس عادي في؟, في صوت عصافير صح في أذان عذيل في زول تسمع الأذان الله جميل. يفتح طوالي في هزان صح تقول لي ما في طريقه الأذان ده الأذان ده ما في طريقة طيب طيب يا أخواننا ابن القيم يقول شنو اسمع بعد الكلام يقول علالة ابن القيم رحمه الله منشأ ضلال من ضل من المفسدين جعلوا الحالة والذوق والوجد حاكما على الشرع وليس محكوم عليه من قبل الشرع يعني جعلوه ده شنو ده هو شنو الحاكم في مزاجه دا هو الشريعة حتى لو كان مخالف شنو للشريعة ابن القيم دا شنو هؤلاء عكسوا سيرهم فبدلا من أن يسيروا إذا الله ساروا إلى نفوسهم وبدلا من أن يعبدوا الله عبدوا نفوسهم فذلك يقولون نفسه متى يعبد نفسه؟ لما يسير في هواها حتى ولو خالف ذلك الكتاب والسنة طيب دي القاعدة شنو؟ القاعدة الأولى طيب القاعدة الثانية يقول ابن القيم رحمه الله إذا وقع النزاع. في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال هل هو صحيح أو فاسد قال وجب الرجوع إلى الحجة المقبولة والمصادر المعتبرة القرآن والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه شنو إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ده كلام منه ده كلام المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء معناها شنو معناها الذوق والحال والوجه محكوم عليه هذه القاعدة الأولى محكوم عليه بماذا؟ ما هو الحاكم المهيم عليه؟ ليس أقوال الناس ولا فلسفاتهم ولا شروحاتهم ولا تخرصاتهم إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القاعدة الثالثة ودي قاعدة مهمة جدا يقول إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؟ قال فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته هذا تعرف موجودا حلال لما حلال وما عندك آية ولا حديث كده بس عيد له قال له شوف مصارحه ومفازته ثمرته شنو الغاية بوصلك لها شنو المؤمن غايته شنو غاية الجنة وريض الرحمن نمسك الموسيقى بتوصلك للغاية دي بتوصلك ما بتوصلك بتوصلك للجنه بتوصلك لرضى الرحمن ما بتوصلك اذا ما عندها ثمر وما عندها شنو غايه فاحكم عليها بالتحريم دي دي تعتبر شنو تعتبر ثلاث شنو ثلاث قواعد طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو يقول لما قال عليه الصلاه والسلام صوتان ملعونان في الدنيا والاخره والله يا اخواننا أنا يعني شايف نفسنا نحن لا قاعد نعظم النصوص يا أخي الرسول المصطفى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يقول لك سوطان ملعونان في الدنيا والآخرة حول لا ولا قوة إلا بالله قال مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة الرسول قال الكلام ده إخوانا الكلام له قالوا للرسول قال لك لأن الإنسان يعرض لقلبه حالتان الحالة الأولى حالة حزن وأسف على مفقود والحالة الثانية حالة فرح بموجود يعني أنت أصطنع تنور على قلبك حالتين يأتي لك حاجة وشنو؟ تفرح يأتي لك حاجة وشنو؟ وتحزن طيب قال لك شنو؟ القلب يستعيض حزن بسماع صوت عند المفقود لما نسمع البكاء وصوت البكاء والنواحه بيحصل له شنو شيء شنو من الحزن وكذا وعندما يجد شيء يعرس اللي هي عند النعمه بيحتاج انه يسمع صوت شنو زغاريد وحاجه زي دي عشان كده قال ليك الشارع قام قال الاثنين دي ما جايزات عشان كده قال مزمار عند نعمه ده عند الموجود ورنت عند مصيبه عند شنو عند المفقود وعند المؤمن عبوديتان عند عبودية عند الموجود وعبودية عند المفقود ما هي عبودية المؤمن عند المفقود الصبر والرضا وما هي عبودية المؤمن عند الموجود الشكر إذن الغنمى معنا صح والنياقى معنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب غناء ابن قيم جاب برواية أخرى إنما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة وحديث الرواية الثانية صوتان ملعونان في الدنيا وشنو والآخرة طيب بدأ ابن القيم بعد ذلك الولوج للحديث عن كلام صاحب المنازل كلام صاحب شنو المنازل قال له في السماع اخواني احنا آه في المنازل شنو في منزل شنو السماع المنزل الخلة الجامعة كله جد أي زول جد ب ب ب محلته بداي بجاي زول كورك وبهنا زول كورك وبهنا زول يحضر وبهناك زول الفعيده ده كله عشان الرسول قال المعازف كويس المنزل دي فيها كلام إيماني يعني السماع المفيد ما هو قال صاحب المنازل السماع على ثلاث درجات سماع العامة الأسئلة في هذا الدرس كثيرة لكن كان رغبتي أن ننتهي من منزلة السماع لأن لأننا بدأنا الآن الدخول في كلام صاحب شنو صاحب المنازل لكن هذا يحتاج إلى شرح يعني أطول فلذلك نكتفي بهذا القدر و أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته